بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسترون ما أنت بنعمة رب بك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصروا ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهدون فلا تطيع المكذبين ودوا له تدهن فيدهنون وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ هَمَّازٍ مَشَّاءٍ بِنَمِيمٍ مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ عُتُلٍ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيم أَنْ كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ تنسموه على الخرطوم إن بلوناهم كما بلون أصحاب الجنة إذ أقسموا لا يصرمون ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فَتَنَادَى الْمُصْبِحُونَ أَنِ اغْدُوا عَلَى حَرَسِكُمْ إِن كُنْتُمْ صَارِمِينَ فَانْطَلَقُوا هُمْ يَتَخَافَتُونَ اللا يدخلنها اليوم على قوم مسكين وغدا على حرد قادرين فلما راوا الظالون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقول لكم لو لا تسبحون الْحَمْدُ لِ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ فَأَقْبَلَ بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ يَتَلَاوَمُونَ قَالُوا غِين عَسَى رَبُّنَا أَن يُبْدِلَنَا خَيْرًا مِنْ هَٰذَا إِنَّ إِلَى رَبِّنَا كذلك العذاب ولا عذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون إن للمتقين عند رب بهم جنات النعيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون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 اَم تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِّن مَّغْرَمٍ مُّثْقَلُونَ أَم عِندَ اللَّهِ غُنْمٌ لَّيَبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تكون كصاحب الحوت إذ نادى وهو لَوْلَا لولا أن تداركه نعمة بيلن بذب العرائ و هو مذموم فجتباه ربه فجعله من الصالحين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون